دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له رواه الترمذي وفي لفظ لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم وجازه خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وارضى عن خلفاء نبينا صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأجميع صحبته بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم بالتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرف في قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية أن نكون معكم في هذه اللحظات وذلك لننقل لحضراتكم شعائر أذان وصلاة العشاء لهذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم إخوتنا الكرام في كل مكان خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وصل المدينة يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول من العام الأول للهجرة المباركة وصل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى هذه المدينة المباركة وكان في استقباله أهل هذه المدينة الطيبة المباركة من الأنصار والمهاجرين والذين هاجروا قبله صلى الله عليه وسلم استقبله أهل هذه المدينة المباركة بالفرح والسرور كانوا يتسابقون إليه صلى الله عليه وسلم كلاً يريد أن يستضيفه عنده ويأخذون بخطام الناقة فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة تسير الناقة وأهل المدينة من حولها ينظرون أين يصير مقامها ثم تبرك الناقة في الموضع الذي أمرت به فينزل عنها صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول هذا المنزل إن شاء الله رب أنزلني منزل مباركة وأنت خير المنزلين كان مبرك الناقة في تلك البقعة المباركة التي أمرت بها إذانا لتكون تلك البقعة موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي نتواجد به الآن هذه البقعة المباركة التي أصبحت سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومقاما في حياته وموضع مصلاه ومعتكفه وموضع بزوغ فجر نور الإسلام ومنطلقه نزل صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصري وبعد 12 يوما من نزوله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب قرر بناء هذا المسجد المبارك والذي كان في المربد هذا كان موضعه الذي نزلت به الناقة فأرسله إلى بن النجار وقال لهم يا بن النجار ثامنون بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله لكنه صلى الله عليه وسلم أبى ذلك فاشتراه من الغلامين بعشرة دنانير ذهبا دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إخوة الإيمان الآن يرفع الأثان الله أكبر Allah-u-akbar, allah akbar Aishhadu en la ilahe illa Allah Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an na muhammada ek se ener Marche Han Desul allah howie Hei ala al Allahu akbar, Allahu akbar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 والصلاة القائمة أتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين بهذا الأذان إخوتنا الكرام الذي رفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة معلنا دخول وقت صلاة العشاء لهذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم وتسليم وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف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 وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن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 ولا ينفع ذا من منك الجد اللهم إنا نعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد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 إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التام من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما درأ في الأرض هو شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إنا بك وإليك تبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض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 ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Allahu ekbar, Allahu ekbar Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an muhammadaan rasoolu Allah Hayy ala salah, hayy ala alfalaah Qad qamati assalatu, qad qamati assalah Allahu ekbar, Allahu ekbar La ilaha illa Allah Istawu, istawu, a'tedilu Allahu akbar Allahu akbar Allahumma lak dan Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim na'budu wa Iyake nesta'in اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ول يعطيك ربك بطر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر الله Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa hamd Allahu Allahu Allahu akbar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 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله اكبر, الله أكبر.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 Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah-u-akbar al Allah-u-akbar, Allah-u-akbar. Sumia Allah-u-limen Rabbana wala kal hamdu. Allahu Akbar. Allah. Allâhu akbar, Allâhu akbar. Samia allâhu limen hamideh. Rabbana wala kal hamdu.